رايح يا طولا ياللي نداو سلامات يا هوا عايني يا ري ابو وردندنه على بيت مجزرك وموقف در صح نايمين من, من غيره انا عامل الكعبه انا وهو على دنجل حضر الشاطين بنقول كرموز ملك مسجله بعدين تحجل البنات من من شارع النيل ابو وردندنه وسلطان ارض الشاطين صباح صباح يا زميله كرموز وردي مين اللي زر زر كله يجيب ورا ثوره على اراضي محاله ولا صد ولا سكينه يا لخمه التراب اندينا ده احنا الفارسه من غير نفسها لا هنا كله يوسع لنا دندره دندره من غير سنكره كله يجيب ورا حضر الشاطين زبلاش اب ورا كان مسيطر على الكون والناس والبنات مين فحضرت انت تتخرض يا علشان كان مش جيت الفقدين بطلوا عنك العيب على المركله تتشخص يا لا فعل ايدي ويلدي راح يتويي، أم دروز أطرابي زرحة في القلب زر. أو في نسحة بول سكينا وقالوا لعوزي تقويسنا. أنا كنت سببكم كنكو فيلوك كنكو أهم سكينكو. من سمين سكينكو هتطلع عنك ولا يعنكو. ده الحكي دينكو دينكو بس بده كنكو تهرب منكو سكينا تطلع تركنكو هو الفريد بيني وبينكو. المدن ما جردنا أنا المزة في حد. دانتر حطت صحرتنا رحت سحبت الزبطه وحضنت اشتر وانا كل عم انا تتزاور عايزه الاقسم تترانا وانا هبت من نزمي ليه حسيت اللي خلاه في ليه وديت عماله تصغر لي في كلام عماله تدري لي انا قاعد انا مش ماشي صاحبي انا قدرت وما جاش مرمش من لا تبسه والناس هتقول يا خراشي بتقول في حرام انا هعلع كمناشه مظلوم يا سعد الباشا انا كنت مروح بيتنا وخصمي ظهرت عشان كل كله تصورج على اهلي رديت ومشيت على مهلي ستم ستم مسحوبه وانا متكعبل من جهلي لسوف حمع الدورية مم راحت عن بخوتها قدام السباع مش قوية فرس تكوعت توتها قلت لها ركح يا ذكيه أنا مش باض الحكويكي أصل اللغة عبده شريكي كان خييش بالعربيه وسع ربنا يهديكي سر سر سر ما تسر سر ناشي والعت والدم تدعشي كم بره وحني باذري سترني شدان قدام صحيح. رحت للطبيب الهوا واشتكيت له من همي قلت له قلبكوا اللي انت بتغمي مالكوش خلاص عذوا كتبه متسمي قلبه خلاص استوى محسود يا واد عمي كلها صفى معانا كلها تفرح ويانا كرمظار دلاشقيه بنقولها بكل امانه في قطينه طبا دحيه واتسبق بركانة ترعنيل العالمية فوق من وهم الغرقانة سنتنطح يزمة اللي بطن الكرات اللي تعمل لنا مي جيشة ترعنيل العدل وعلى التر اللي تيجي نلعبوا يجاز حت الملعب فاضلي ويا دنيا سلي وطول المدقيقة رجعتوا اللي عايز ندوى سلامات يا هوا عاد what